بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ايها الاحبه في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن قصة يونس عليه الصلاة والسلام انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وقد توقفنا عند كلمة ينبغي وبينا أنها تاتي لمعان منها الطلب فنقول بغى يبغي بغاء أي طلب الشيء وتأتي بمعنى الزنا فنقول بغى يبغي بغاء أي زناء وتأتي بمعنى البغي والظلم فنقول بغى يبغي بغين قد جمع هذا المعنى يعني أحدهم في بيتين فقال وقل بغى يبغي بغاء طالباء وإن زنا فاكسر لمصدر بباء وبغي ننظر موال كل استوى في الماضي والآتي فحقق ما روى فحقق ما روى فثم توقفنا كذلك عند كلمة أنا هل تعني هذه الانا هل تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عبد او لا ينبغي لعبد أن ان يقول انا اي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى او انها تعني الانا اي الشخص المتكلم نفسه لان هذا الاحتمال وارد لا ينبغي لا حد ان يقول انا خير اي المتكلم انا خير من يونس بن متى هذا هذا توجيه خامس من التوجيهات التي وجهوا بها هذا هذا الحديث ولكنه مرجح الراجح تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى هو المنهي عنه في الحديث قلنا إن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قرية نواب الموصيل ولكنه لما أبوا عليه دعوته وردوا عليه رد قبيحا غضب عليه وذهب عليه الصلاة والسلام وركب السفينة فسهم فكان من المضحضين والمضحض المغلوب المضحض المغلوب عندما نقول حجة ضاحضة أي حجة باطلة يعني لا تقوم لا تستطيع أن وأضحظه بمعنى أبطله أو أبطل, أو أبطل حجته وتوقفنا عند كلمه فلولا أنه كان من المسبحين لالبث في بطنه إلى يوم يبعثون من العلماء من قال إن هذا التسبيح كان تسبيحا سابقا كان تسبيحا سابقا بمعنى أنه فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت لبقي في بطن الحوت الى يوم القيامة بمعنى أنه تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه الله فيش؟ في الشدة هذا تأويل ولكن هناك نص في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي دنون وهو في بطن الحوت بمعنى أن هذا التسبيح كان وهو في بطن الحوت ليس قبل ذلك ليس قبل أن يكون في بطن الحوت وإنما هو في وهو في بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين لابت في بطنه إلى يوم يبعثون ويستفاد من هذا أن التسبيح من أسباب النجاه إذا أراد العبد أن يكون ناجيا في أمر من الأمور فعليه بتسبيح الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب في أمره لا غالبا إلا الله سبحانه وتعالى عندما تكون أنت مغلوبا تقول سبحان الله أي عن أن يكون مغلوبا مثلك عندما تكون فقيرا تقول سبحان الله يعني تنزلي ان يكون فقيرا مثلك عندما تكون مريضا تقول سبحان الله تنزلي ان يكون مريضا مثلك فاذا به سبحانه وتعالى يذكرك ويرفع فاقتك ويرفع مرضك ويلبي ويلبي حاجتك قال تعالى جوابا لهذا التسبيح فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي طرحه الله عز وجل في العراء والعراء هو المفازة التي لا ظل فيها لا شجر فيها لا شيء فيها يعني الصحراء القاحلة العراء وسمية العرى لأنها عارية عن الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري لا شيء فيها فإذا فهذه, فهذه معجزة أن يلقى الإنسان في مفازه لا،, لا شيء فيها لا نبات فيها هذه سبب من أسباب المهلكة او طريق من طرقي طرق المهلكه ولكنها ظهرت المعجزه فيما بعد وهي وانبتنا عليه شجرة من يقطين بمعنى أن المفازه التي هي مضنسه الهلاك ومضنسه الموت ومضنسه الفوت انبت الله عز وجل فيها ما يدل على الحياة ما يدل على العنايه الربانيه انبتنا عليه شجرة من يقطين واليقطين هو نوع من القرع نوع من القرع. ومن فوائد هذا اليقطين أن رائحته يعني تطرد الدباب الدباب لا يقربها ويونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي به من بطن الحوت أصبح هشن وأصبح يعني لحمه يسهل أن يؤثر فيه الدباب فمنع الله عز وجل عنه الدباب بسبب هذا اليقطين بسبب هذه الشجرة المباركة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء تعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وهي نوع من اليقظين وكان صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الاناء فكان انس بن مالك يتتبعها فقيل له لما قال لاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها يتتبع الدباء في, في الطعام وارسلناه الى مائه الفين او يزيدون بمعنى أنه لما رجع من, من بطن الحوت عاد إلى ماذا؟ عاد إلى قومه فوجدهم ما الذي وقع لهم؟ فوجدهم تابوا وآمنوا وندموا على ما كان منهم فرفع الله عنهم العذاب وهذه خاصية من خصائصهم الله عز وجل قوم يونس عليه الصلاة والسلام بأن رفع عنهم العذاب كلما جاء العذاب إلى قوم الله وقد أهلكهم فمنهم من رسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلا قوم يونس لما آمنوه كشف في سورة يونس إلا قوم يونس لما آمنوه كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين قوم يونس لما هرب يونس عليه الصلاة والسلام وذهب مغاضبا ندموا لماذا ندموا ندموا لأن النبي صالح الرجل صالح المعروف بينهم بمكارم الأخلاق خرج مغاضبا بسبب عتوهم وعنادهم يعني تذكروا كما قال الله عز وجل تذكروا فإذا هم مبصيرون تذكروا فيداهم تذكروا ان هذا الرجل مثله لا ينبغي ان يخرج مثله لا ينبغي ان يطرد فندموا وتابوا الى الله وخرجوا يجئرون كما جاء في تفاسير هذه الايات وخرجوا يجئرون معنى يجئرون يستغيثون بالله عز وجل واخرجوا بهائمهم واخرجوا اولادهم وفرقوا بين الشات وولدها وبين الناقة وولدها وبين البقرة وولدها حتى يكثر هناك ماذا؟ حتى تكثر هناك أصوات البهائم تستغيط حتى يسمع الله عز وجل رغاء البعير ويسمع سبحانه وتعالى خوار البقر ويسمع سبحانه وتعالى سعاء الغنم ويسمع سبحانه يعني أصوات أصوات البهائم يعني يستغيط بالبهائم التي لم تدن يستغيثون بالبائم التي لم تدنب فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم إلى حين يعني متعهم إلى اجالهم بدلاً من أن يموتوا في صيحة كقوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب ماتوا في آجالهم المعهودة كسائرين كسائر الناس ومتعناهم إلى حين وأرسلناه الى مئة ألف أو يزيدون أو هنا بمعنى بل يزيدون ليست للشك وإنما لي أو يزيدون يعني بل يزيدون للإضراب يعني أنهم كما يقول المفسرون هم مئة بعضهم قال مئة وعشرين ألف بعضهم قال مئة وأربعين ألف بعضهم قال مئة وسبعين الف, ألف بمعنى ليسوا مئة ألف فقط ولكنهم مئة ونيف المئة الأخرى قد يكونوا الربع وقد يكونوا سلسين وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر لأن أو في اللغة العربية تأتي معانٍ تاتي معان عدة تأتي للتخيير تاتي للإباحة تاتي للبهام تاتي للتقسيم تاتي للاضراب تاتي للشك وهذه مستحيلة هنا أن تكون للشك هنا مستحيلة لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يشك لا يقول أرسلتهم أرسلته إلى مائة ألف أو يزيد على سبيل التردد وعلى سبيل الشك فالله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، فإذا كان قد احصى كل شيء عدد أفيجهل قوم يونس كم عددهم لا ولكنه قال إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل بل يزيدون فأو هنا وتاتي او بمعنى إلى لأسسه لنص صعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر لأسسه لنص صعبة أو أدرك. أي الى أن أدرك المنى. لأساسه لنص عبا. حتى أدرك. وإلا أن أدرك غاية. لأساسه لنص عبا. أو أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا لصابره. يعني لا يصل الإنسان إلى مأموله إلا إذا كان صابرا. إلا إذا كان مقتحما للعقبة. فلاقتحم العقبة. وما ادراك وما ادراك من العقبة. وتأتي بمعنى إلا. يعني تأتي بمعنى اداه الاستثناء لا اقسلن الكافره او لا اقاتلن الكافره او يسليما الا ان فاو هنا تعني الا إلا أن يسليما وتاتي بمعنى الابهام الابهام يعني تريد ان ان تطرح المشكلة بين يدي شخص ما فتطرح له المساله وتخيره او يعني تقول له كذا او كذا يعني تريد ان تستدرجه الى استعمال العقل تستدرجه الى الحجاج تستدرجه،, تستدرجه الى الحوار فتقول له مثلا كما قال الله عز وجل آمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يقول لقومه وإنا أو إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وإنا أو إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين واشحنا قل لنتما لعلى الضلال قل لعلى الهدى بما نشي واحد فينا على الهدى وشي واحد فينا على مدى؟ على الضلاله ولكن شوفوا شكون هو هاد السيد هذا او هذه هاد الجماعه هذه اللي هي التي هي على على الهدى والاخرى التي هي, هي على الضلال النبي صلى الله عليه وسلم يشك هنا فنقول اولي الشك لا يشك لا شك انوا على الحق وان الكافرين على على الضلاله ولكن طرح لهم هذا النوع من الاسلوب اسلوب الابهام ليستعملوا عقولهم ليستعملوا وقولهم فيقولون ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم هل هو الحق أم الباطل وما كنا عليه نحن من العصبية والمعادات وضد الرسالة وضد الوحي وضد القرآن هل هو يعني حق أم, أم باطل هذا استدراج يستدرجهم القرآن الكريم ليعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل وإن أوياؤكم الآلهة أو في ضلال مبين أبعد من هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نسالوا عما اجرمنا ولا نسالوا عما تعملون فسمى فعله هو إجراما وسمى فعلهم عملا والعمل يحتمل ان يكون صالحا ويحتمل ان يكون سيئا فاذا كان صالحا فهو العمل الصالح واذا كان سيئا فهو العمل الباطل والعمل غير غير الصالح فسمى عملهم عملا تعملون وسمى ما هو عليه ماذا اجراما على سبيل ماذا على سبيل الاستدراج على س... ليستدرجهم وليه لي... لي... ولينظروا هل فعلنا نحن على الاجرام له على الاجرام فهذه ابلغ من قوم نوح عليه الصلاه والسلام فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون وصف العمليتين بيش بالإجرام ي... ي... نوح عليه الصلاة والسلام علي إجرامي فعلا إن كنت مجرما ولكن لست مجرما وأنا بريء مما تجرمون أي بريء من اجرامكم الحقيقي فأنتم فعلا مجرمون فوصفهم بالإجرام ولكن وصف نفسه بالإجرام على سبيل المشاكلة التي استدرجهم على سبيله المشاكلتي ليست يستدرجون بشي في كرمزيان شكون هو الحق شكون هو الباطل هنا نبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا تسألون عما أجرمنا أي عما أجرمنا في نظركم فنحن في نظركم مجرمون ونحن في, في نظركم مفسدون ونحن في نظركم يعني ضالون إذا كنتم كذلك فنحن لا, فنحن لا نسأل عما تعملون ولا تسألون عن جرمينا بمعنى كل واحد يتحمل مسؤوليته لا نسألوا عما لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما عما تعملون لا نسألوا لا تسألون على عملنا ولا نسألوا على عملكم بس يجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتأمل والتدبر في هذه المعنى فأو هنا وإنا أوياكم لا على هدى أو في ضلال مبين ولكن فيه واحد واحد ما يسميه علماء البلاغت اللف والنشر المرتب اللف والنشر المرتب معنى النف اللف والنشر المرتب أن تذكر شيئين في الجملة الأولى ثم تذكر شيئين موافقين لهما في الجملة التانية فيعود الأول على الأول ويعود الثاني على على الثاني يعود الأول على الأول ويعود الثاني على الثاني مثلا وإن اوياكم انا جوج كلمتنا انا اوياكم لا على هدى او في ضلال مبين لا على هدى فين غترجع في... لا على هدى لا هي الاولى في هاد في هاد الجمله الثانيه خصها ترجع الاولى وان لا على هدى اوياكم غترجع عليها وفي ضلال مبين اوياكم في ايش في ضلال مبين فيعود فيعود فتعود الهداية الى السابقين وإنا اي الرسول ومن معه او اياكم ويعود الضلال الى ماذا الى المخاطبين الى المشركين او في ضلالين مبين فترجع الهدايه لإنا وترجع الضلال او اياكم اي المخاطبين من مشرك من مشرك قريش نعم هنا او لماذا او للابهام وتاتي او كذلك للتخيير معنى التخيير أن تخير شخصا بين شيئين ولا يحق له أن يجمع بينهما أن تقول له خذ هذا أو هذا ولكن تخذهم جوج لا تخير فاذا اخترت واحدا بمعنى لا حق لك في في الثاني والنحات يعطون المثل بقولهم تزوج هندا أو اختها تزوج هنداً؟ أو أختها؟ بمعنى إذا اخترت هند لحق لك في أختها وإذا اخترت أختها لحق لك في لماذا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين وأنت جمع بين الأختين إلا ما قد سلف اختار وحدة وسير في حالتك ولكن لو قال لك مثلاً جالس العلماء أو العبادة جالس الذاكرين كان في المجلس مثلاً جوج الحلقة واحد الحلقة دي بعدها القضية لعلم فيقول لك جالس الذاكرين أو جالس العلماء هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما. أنا ت تصلّى هذون تصلّى هذون هنا ويلجلس هنا. فأو هنا ليست للتخير ولكنها للإباحة. ي يباح لك أن تجالس الذاكرين ويباح لك أن تجالس العلماء يعني يمكن الجمع بينهما. جالسي الحسن أو ابن سيرين حسن ابن سيرين هذا الحسن البصري من كبار التابعين وابن سيرين محمد بن سيرين أيضا من كبار التابعين هم من كبار العلماء علما وعملا وزهدا وصلاحا ووعظا فيما مشت لهذه الناس يعني كتلقاهم جهز رحمة الله تعالى عليهم يعني ناس يعني ينكبون على مجالسهم من كبابا ويحتفون بهم احتفافا فيقول القائل جالس الحسنه او ابن سيرين يعني جالس هذا او جالس هذا في كل منهما خير في كل واحد منهما الخير الكثير فاو هنا لي الاباحات او هنا لي او للتقسيم عندما تقسم شيئا فتقول الكلمه اسم او فعل او حرف هنا او للتقسيم الكلمه اسم او فعل او حرف أو حرف ولكن لا يجوز كما يقول العلماء لا يجوز في الحدود ذكر أو إذا كنا نقصد حد الكلمة فهذا ليس حد الكلمة فالحد لا يقبل فيه أو لا تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق أو ضاحق لا ولا يقبل في, في الحدود لا يقبل في الحدود ذكر أو الحدود هي الحقائق لأن الحقيقة واحدة لا تتجزأ لا تقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان ضاحي أو ما إلى ذلك إلا الحيوان حيوان ناطق وانتهت الحقيقة لان الحقيقة لا تتجزأ وتكون جامعه جامعة بجنسها ومانعة بفصلها جامعة بجنسها ومانعة بفصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفي حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء وفي رواية لا تخيرني على موسى وفي وفيه ايضا ولا اقول ان احد افضل من يونس بن متى هذا الحديث كان سبب وروده ان رجلا من اليهود حلف واقسم وقال لي المسلمين والذي اصطفى موسى يعني أقسم بهذا القسم والذي اصطفى موسى وهذا القسم هل صحيح او غير صحيح صحيح لانك اقسمت بمن؟ قسمت بالله لأن الذي اصطفى موسى هو الله سبحانه وتعالى والذي اصطفى موسى والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والذي اصطفى إبراهيم إلى خيرهم ولكن فهم من من كلام اليهودي فهم منه الافتخار بموسى بين ظهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول ما يزال موسى عليه الصلاة والسلام يعني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن العوض عنه لا يقوم أحد مقامه لا يقوم أحد مقامه لأن العرب تفهم بالأساليب العرب تفهم لا, لا تحتاج إلى تصريح السيدة عائشه رضي الله تعالى عنها كانت إذا أقسمت تقول والذي نفس محمد بيده فإذا غضبت على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول والذي نفس إبراهيم بيده كانت مشر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا اعرف اذا غضبت واذا رضيت قالت كيف يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضيتي تقولي والذي نفس محمد بيدي واذا رضيتي تقولي والذي, است... والذي نفس ابراهيم بيدي فقالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك يعني الحب الذي في القلب لا يؤثر في الغضب ولا عدم الرضا وما الى ذلك ولكنه باق كما هو وانما اهجره اسمك يعني العرب تتعامل بالاساليب فهذا اليهودي عندما يقول والذي اصطفى موسى يريد ماذا ان يفاخر على المسلمين بان موسى افضل من من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا طمه رجل من الانصار واحد من الانصار ضربوا واحد الطمه قال اتقول هذا والنبي صلى الله عليه بين اظهورنا اتقول هذا الكلام وتفاخر بموسى والنبي صلى الله عليه بين اظهورنا فبلغ الخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء وفي رواية لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام بتصريح هذا الحديث ليوافق مع الأحاديث الأخرى التي تحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موسى أفضل من, من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يونس أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد هنا أن يعلمنا أدبا وأن يعلمنا سلوكا هذا الأدب وهذا السلوك هو أن لا نفاضل بين الأنبياء على سبيل التنقيص منهم ومن اتباعهم بما أن تدعونا الغيره غير على اليهود مثلا أو على النصارى لنسب أنبياءهم أو لنفاخر بنبينا على أنبيائهم على سبيل الافتخار عليهم بل بالعكس ينبغي أن نعترف بأن نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعترف بأن موسى رسول الله وأن عيسى رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه المسألة فيها فائدة عقدية وهي الإيمان بالرسل جميعا وفائدة اجتماعية وهو أننا لا ينبغي أن نستجيش وأن نستفز من كانوا على دين نبيين من الأنبياء وهم معنا في المجتمع لأن هذا يهودي في المدينة وفي ذلك الوقت كان اليهود ساكنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لا, ينبغ أن نسي أن لا ينبغي أن نسير غيرتهم ولا نستفز غيرتهم فنفاخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بل علم أن نقول لهم تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم علمنا القران لهم ان نجادل لهم بالتي هي احسن وان نقول لهم كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منه وقولوا امن بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون لانك اذا اردت ان تسحب البساطه تحت اقدام الخصم فاعترف له بما عنده من الحق فاعترف له بما عنده من الحق فعندئذ إما أن يرجع إليك وإما أن يكون معاندا. عندئذ يصبح ماذا؟ يصبح معاندا إذا لم يرجع إلى صفك ولم يكن إلى جانبك عندما تقول أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسول الله وأن الله وجل اصطفاه وكلمه وألقى إليه الألواح وأنزل عليه التوراة إذن أتشيل عندهم هتشيل عندهم في كتبهم، فأنت أكثر إيماناً بموسى منهم هم أكثر إيماناً بموسى منهم هم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام بشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتب موسى عليه الصلاة والسلام، فكفروا بما أنزل على موسى، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بما أن حتى موسى لم يتبعوه فلا ينبغي ان يجرون الى ماذا الى النيل من موسى بسببهم هم هذا الادب يريدنا وسلم ان يعلمنا اياه وأن ي... فيقول لا تخيروني على على موسى اي حتى لا تستثيروهم وحتى لا تستفزوهم وحتى لا يعني تسدوا بينكم وبينهم ابواب الحوار وابواب المناقشات حتى إذا قالوا لكم قال موسى في التوراة أو أنزل الله عز وجل في التوراة تقولون شوف الأدب آمن بما أنزل على موسى وعيسى لا تقول كذبتم لأن التوراة محرف لا تقول كذبتم لأن الإنجيل محرف لأنه قد يخبرك بما هو صادق فتكذبه أنت وقد يخبرك بما هو كاذب فتصدقه إذا قلت له نعم صدقت في هذا لا تقول صدقت في هذا ولكن تقول آمنت بما أنزل على موسى فإن كان فيه ما تقول أنا آمنت بما أُزِل على موسى فإذا لم يكن فيه ما تقول فأنا آمنت بما أُزِل على موسى وموسى بريء مما تقول أنت إذا لم يكن منزلا على موسى انظر إلى الأدب الذي دعان القرآن الكريم نستعمله مع اهل الكتاب وحتى في حالة الخطاب عندما نخاطبه يقول القرآن الكريم يا أهل الكتاب لا يقول لهم يا معشر الكفار يا معشر المجرمين يا معشر كذا يعني حتى في كتبهم نجد بعض الالفاظ بعض الالفاظ يعني قاسيه جدا بعض في كتب يعني في العهد القديم وفي العهد الجديد تجد أن يصفونهم بالالفاظ الشريره يعني بالفاظ الخنازير احيانا يعني يصفونهم بالخنازير والقران الكريم لا يصفهم بمثل هذه الالفاظ ولا يسبهم القران الكريم ولكن يقول لهم يا اهل الكتاب ووصفهم باهل الكتاب يعني رفع من شانهم لانك تنسبهم لكتاب منزل فينبغي أن يرتفعوا عن الكذب وأن يرتفعوا عن الغيرة وأن يرتفعوا عن الصد عن سبيل الله عز وجل فيعترفوا كما اعترفوا بما أنزل على موسى يعترفون بما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن الجمع بين هذه الأحاديث يقول علماء فيه تأويلات التأويل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناهى عن التفضيل بين الانبياء قبل أن يعلم هو أنه خير منهم وأنه أفضلهم وأنه سيد ولد آدم يعني قبل أن يعلمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من نفسه ولكن يعلمه الله يخبره الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي إما عن طريق السنة وإما عن طريق الكتاب القرآن الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني على موسى أو لا تفضلون على يونس بن متى قبل أن يعلمه وأنه خير من يونس بن متى فإذا أخذنا بهذا القول فإن اخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر ناسخ لنهيه عن التفضيل فعند يدينك الناسخ هو لمنسخ أخبرنا قبل أن يعلم بأنه خير البشر أخبرنا بأن قال لا تفضلني على يونس ولا تخيرني على موسى ولا تفضلني من الأنبياء ولكن لما علم الحقيقة التي اخبره الله عز وجل وأمره بإبلاغها للناس وقال له أنت سيد ولد آدم قال مخبرا عن الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر هذا تأويل التأويل الأول التأويل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع قال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيلون على موسى ولا تفضلون على يونس بن متى على سبيل ماذا؟ على سبيل التواضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون حديثين يحدثون بالحقيقة وما امر بتبليغه فيقول أنا سيد ولدي آدم فنقول هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار بالحقيقة ومره اخرى يقولون لا تفضلوني على فلان وفلان هذا الكلام هنا على سبيل ماذا التواضع على سبيل التواضع وهذا يصدر حتى من غير الانبياء حتى من العلماء عندما ياتي شخص مثلا ويتجر على عالم من العلماء يقول له الأمر ليس كما تقول انما هو كذا وكذا فيقول له انا احفظ هذه المساله وانت غلام تلعب يقول لمن ملك لشخص هو يعترض عليه في في في, في مساله يقول انا علمت هذا وحفظت هذا وأنت غلام تلعب مع الصبيان بمعنى هذه المسألة عرفتها هل هذا افتخار من مالك لا هل هذا الحقيقة الحقيقه أن مالك كان يعرف هذه المسألة منذ عقود من الزمان وتاتي أنت في آخر الصفوف وتقول له الأمر مخالف لما, لما تقول ولكن مالكا عندما يتنى عليه ويمجد فيقول يا ليس مالك مالكا لم يخلق يا ليت لم يكن كذا وكذا وكذا وإذا من نفسه يضع الطراب على على رأسه إذن فمرة يعترف بالتواضع وأنه لا شيء ومرة يقول انا أعلم هذه وأعرف هذه قبل أن تكون انت كذا قبل أن تخلق أو أن تلعب مع الصبيان عندما تخبر بالحقيقة شيء وعندما تكون في مجال التواضع وفي باب التواضع شيء شيء آخر نعم الوجه الثالث أن لا يؤدي أن لا يفضل الصحابة او المسلمون عامة بين الأنبياء تفضيلا يؤدي إلى التنقص منهم بمعنى عندما تفضل من الأنبياء تحاول أن تبحث عن العيوب لموسى مثلا أو أن تبحث عن العيوب ليونس لي لي بن متى مثلا أو أن تبحث عن العيوب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ما تريد أن تفتخر بنبيك يعني تبحث عن ماذا عن عيوبه النبي الآخر لا إذا كان التفضيل سيؤدي إلى هذا فلا داعي له فلا داعي له لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم مصطفون كلهم أخيار كلهم اجتباهم الله سبحانه وتعالى كلهم أنبياء كلهم رسول كلهم أوحى الله عز وجل إليهم كلهم متساوون في النبوة والرسالة متساوون في النبوة والرسالة إذن أين يكون التفضيل؟ التفضيل لا يكون في النبوه والرساله لأن النبوه شيء لا يتجزى ورسالة شيء لا يتجزى فلا يكون في التفضيل إنما يكون التفضيل في المقامات والأحوال والمناقب التي يختص بها كل نبي من الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات يعني كل واحد وش الله سبحانه وتعالى وميزه به كما ذكرنا في الاعادت السابقه أن ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله وأن موسى كلمه الله ونجي الله وأن عيسى كلمة الله وروح الله الى غير ذلك من الامتيازات والاختصاصات وان محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله التفضل يكون هنا يكون في هذه الكمالات وفي هذه الخصائص والمناقب ولا يكون في معنى الرساله والنبوه وهو الوجه الرابع الوجه الرابع منع التفضيل في مقام النبوة وفي مقام الرسالة فإذا أردت أن تفضل بين هذا وذاك في النبوة والرسالة فلا فإذا أردت أن تفضله بما ميزه الله عز وجل به فهذا شيء فهذا شيء آخر صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى تلك الرسول فضلنا بعضهم فضلنا بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتاء الأنبياء أبناء علات والعلات هي الضرائر يعني زوجات متعددة لرجل واحد أبناؤهم أمهاتهم شتى وأبوهم واحد بمعنى أمهاتهم مختلفة وأعراقهم مختلفة وأجناسهم مختلفة ولكن دينهم واحد دينهم هو الدين الإسلامي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين ولا تتفرق فيه دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني واحد والنبوة هي من النبأ أو من النبوة إما أنها مشتقة من النبأ وهو الخبر العجيب أو الخبر الغريب الذي لا يعرفه, يعرفه كثير من الناس فالوحي فعلا خبر غريب لأنك لانه يأتيك من فوق, من فوق سبع سماوات فسمي النبع عما يتسألون عن النبع العظيم القرآن الكريم نبأ أو جاءت النبوة من النبوة أي المكان المرتفع النبوة هي الربوة وزنا ومعنى النبوة هي المكان المرتفع وسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته لعلوي شأنه عليه الصلاة والسلام فسمي نبيا أي مرفوعا مرفوع المكانة ومرفوع المنزلة ونبوة في الشرع أو النبي في الشرع إن شئت النبي في الشرع إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يمر بتبليغه إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يمر بتبليغي. ولكن في هذا في هذا في هذا التعريف في شيء من النقد تحتاج إلى شيء من من, من من الضبط لانه لا يكون نبيا الا اذا أمر بالتبليغ والله عز وجل ما ذكر في القران الكريم نبيا الا ومره بالتبليغ وارسله أه؟ وارسله الى, إلى, إلى قومه فيحتاج هذا التعريف الذي درج عليه الفقهاء يحتاج لنا من الضبط فكيف يكون نبيا ولم يمر بتبليغ ما أرسل إليه فإذاك ربما يمكن أن يقصد بهذا الأمر الذي لم يؤمر بتبليغه اخباره بأنه نبي ولكن هذا ايضا مما يجب أن يخبر به الناس يعني يجب على النبي أن يقول للناس أنا نبي أنا مرسل من عند الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فأيضا حتى لو أخبره الله عز وجل بأنه نبي فلا ينبغي أن الصورة هذا فلا ينبغي أن يبلغه للناس وأن يقول إني مرسل من عند الله بعثني الله عز وجل إليكم والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يعني كيف يفرق بين النبي والرسول ب هذا امر وهذا لم, لم يؤمر النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول امر بالتبليغ ولكن التعريف الذي يمكن ان يجمع بين هذين التعريفين ان النبي هو الانسان اوحي اليه بتبليغ شرع من قبله او بتبليغ كتاب من قبله والرسول هو الانسان اوحي اليه بشرع جديد برسالهين بكتاب جديد فيه تغيير لبعض الكتب السابقه إذن اذا اذا جاء بكتاب او جاء بتغيير وان لم يكن معه كتاب لان هذه ايضا ملحوظه لاحظ العلماء ان عدد الرسل عليهم الصلاه والسلام 300 313 الى 14 ولكن عدد الكتب المذكوره 104 يعني صحف ابراهيم وشيت وموسى وعيسى والزبر لداود والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم والثورات إلى آخره يعني مية واربعة وثلاثمية وثلاثلاش فين هي الكتب ديالهم فين هي كتب الباقي فقالوا ليس المراد بالكتاب هنا الكتاب المسمى كتابا وإنما المراد به التجديد في الشريعة التغيير فكل نبي جاء ليغير شيئا من شريعة من قبله شيئا من شريعة أما العقائد لا تتغير العقائد واحدة العقائد الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر هذه لا تزيد لا تنقص تقبل الزيادة فيما جاء عن طريق الوحي ولكن لا تقبل النقصان ولا تقبل التغيير أنك تقول لهم يعني هؤلاء عندهم الإيمان باليوم الآخر والآخرون ليس عندهم الإيمان باليوم الآخر هذا لا يوجد ولكن التغيير يكون في ماذا في الشرائع الله سبحانه وتعالى ii اخذوا الإنسانية بالتدرج فياخذ كل قوم بما يناسبهم ويناسب حالهم فياءت موسى عليه الصلاة والسلام فينسخ من قبله ويأتي عيسى عليه الصلاة والسلام فينسخ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فينسخ شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ولئذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام ولأوحيل لكم بعض الذي حريم عليكم هذا هو الشريع كانت لحم الابهلي محرمة على بني إسرائيل كان الشحم محرم على بني يعني مش من الأمور حرمتها بني إسرائيل على نفسها فحرمها الله عز وجل عليهم كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه بسببه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدم عن سبيل الله ولكن لما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم معنى هذا تغيير معنى هذا كتاب جديد شريعة جديدة فيكون موسى نبيا ويكون عيسى نبيا ورسولا ويكون عيسى نبيا ورسولا أيضا ويكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولكن الأنبياء هم الذين لم تكن معهم كتب وإنما يبلغون الطورات نفسها يبلغون كتاب موسى عليه الصلاة كي يشعبنون نبيون مكلف بماذا بتبليغ التوراة بتبليغ رسالة موسى عليه الصلاة والسلام إذن فإذا كان يبلغ رسالة من قبله بدون تغيير يكون نبيا وإذا كان يعني جاء بتغيير في تشريع جاء بكتاب يغير, يغير الكتاب السابق فهو فهو رسول وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول إذن فالتفضيل الممنوع هو التفضيل في النبوة والتفضيل في الرسالة لأن الرسالة والنبوة شيء لا يتجزع ولا يقبل النقص والزيادة أما فيما سوى ذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق اجمعين ومحمد صلى الله عليه وسلم حامل لواء المحمود يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بمن فيه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام اسال الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته